سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شعداء فاجلدوهم ثمانين جلدة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 فشهدت أحدهم أربع شهادات بالله أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم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 فاكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين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 وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ما ليس لكم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 أن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيء الفاهشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم.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 الذين <تصفيق> آمنوا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنّه يأمر بالفحش والمنكر، ولو لفضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزك من يشاء. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَتَنَاهَلُ الْفَضْلُ مِنْكُمْ وَالسَّعَةُ أَنْ يُؤْتَى لِلْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يُؤْثِرَ اللَّهُ لَكُمْ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ فيرَاللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسِّنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين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 أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمنهم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 وَتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام من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 ما لله الذي أتاكم ولا تكره فتئاتكم علما بغائين أردنا تحصنا لتبتهو عرب الحياة الدنيا وَمَن يُكْرِهُ النَّفَعِ إِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ رَفُورَ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلٍ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَثَلٍ مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ لِلْمُتَّقِينَ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 والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه يسمح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عنها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 الله يسبح لهم في السماوات والأرض والطير صافات كلهم قد علم صلاتهم كلهم قد علم صلاتهم وتسبيحه والله علِيم بما يفعلون وللله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار